ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وفم فاغسلوا وجهكم وأيديكم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسِلُوا جُهَّةَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُبَانًا فَالطَّهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ أو لا مَسْتُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَفَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِأَجْوُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِي يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمَّنِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به إذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر منكم بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل فب... فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم